Bismillahirrahmanirrahim. Ya sin Innaka laminal mursalin ala siratim Tanziil Al Aziz Al Raheem, ltuwirah kaum Nabi, tuwirabahum, fahum grafilun. LQad haq al Qaul ala aktherhim,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 وَجَعَلنا مِن بين ايديهم سددا ومن خلفهم سددا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواءٌ عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ان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 اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثٍ فقالوا إن إليكم الرسل قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما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 اطيرنا بكم ليل لم تنتهوا لنرجمنكم ولينسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم ماكم اين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون و جاء من أقصى المدينة رجل يسأل يَا قوم اتبعوا المرسلين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 إذن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما زللنا على قومه من بعده من جند من السماء وانا كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم Ya khasratan Alal al-abad Al-abad Maa yateihim Min كانوا Bihe yastahzikon Alam yaro Kem ahlekna Qabli hum Min al-Quroon An-nahum Ilyhim جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيلون وَسَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُرُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومنا لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون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 لشمس و يغيب لها ان تدرك القمر ولا الليل سابقنها وكل في فلك يسبحون وايه وحملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون Ila rahmetan minna wa mata'an ila hain Wa iza qil lahum uttaku maa bayna aydiykum wa maa khalfakum laal kum Wahai mereka yang menginginkan kebenaran, mereka yang menginginkan kebenaran, mereka yang menginginkan kebenaran, mereka yang menginginkan kebenaran, mereka yang menginginkan kebenaran,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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث لا ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا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 هم وأزواجهم في ظلال على الأراك متكئون لهم فيها فاكهون ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. Kau seri tawati al-Quran Amin. Empad drop one cam nyaman. SebelumSmat Salatan. Ha isi He ayun. elson соonsel صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون اسلوا هل يوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو فطمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فَأَنَّا يُبَاصِرُونَ وَلَوْ نَشَأْ أُلَمَسْخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُ مُضِيَّوْنَ وَلَا يَرْجِعُونَ Wanu amiru nukhisu fi al khalqa, afalayqilu. Waa alamna hu al sharah, waa yambagilah. Inhuu illa dikroo wa quranu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 ذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يشكرون لا 6. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 18. خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الأيظام وهي رمين قل يحييها الذين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 فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُعْجَوْنَ